بسم الله الرحمن الرحيم طاشيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن منزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا إلا كانوا عنهم معرضين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ 111. فأطلق لساني فأرسل إلى هارون 112. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 113. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا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 اذا وانا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه فوهب لي ربي حكما وجعلني من المغسلين وتلك نعمه تنتم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 119. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 110. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 111. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنت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 117. قالوا أرجه وأخاه وبعث المدائن حاشرين 118. يأتوك بكل سحار عليم فدمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنت 126. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 127. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 128. قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 129. قال نعم وإنكم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 إنه لكبِيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف من خلاف و لا أصلب أجمعين قالوا لا ظٍ نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي 119. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 110. إن هؤلاء لشرمة قليلون 111. وإنهم لنا لغائضون 112. وإنا لجميع حاذعون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 ك الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وَمَنْ مَعُهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينبعون أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 110. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 111. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويُسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أي يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبيه إنه كان من الضالين وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون يا الله إن كنا لفي ضلال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 119. عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 110. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 112. وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 111. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 113. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء ولينا وعظ أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين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 أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ قَلْعُهَا هَضِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 119. وذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت قوم لوط للمرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 113. عليهم مطرا 114. فساء مطر المنذرين 115. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 117. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 116. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 117. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 118. قال ربي أعلم بما تعملون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 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يره العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أظنا عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قضية إلا إلا لها وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعلمين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنَّ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي دَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنزِلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء ويتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل وادي يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصر وانتصر من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُ